ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله. فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ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 الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورضوانه ويصرون الله ورسوله. أولائك هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُقَشِّعْ شُؤُونَهَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنَّكُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ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 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.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 وإن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يَسْتَوُونَ أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيتهم خشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لعلهم يتفكرون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 لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله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 o Al Aziz,